حزب أم سلمة يقدم تنازلات أرسلت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم صحفة بها طعام وعنده ضيوف لم تشعر عائشة بارتياح لهذا الكرم فهي لم تطلب من أم سلمة المساعدة فقدت التحكم بقلبها فحدقت بغضب في الطبق ثم اتجهت نحو حجر في بيتها فتناولته وشدت عليه قبضتها ثم هوت به على الصحفة فتطايرت السمار وهوى الطبق على الأرض كسرتين توقف حامل الطبق مذهولا ولزم الضيوف الصمت فإذا بالزوج الرائع والنبي القدوة ينهض بهدوء فيجمع كسرته ثم يجمع الطعام المتناثر بيديه ويضعه أمام ضيوفه ويقول كلوا غارت أمكم ثم يقوم نحو طبق لعائشة فيأخذه ويملأه بطعامها ثم يسلمه لرسول أم سلمتك كالاعتذار وهو يقول طعام بطعام وإناء بإناء انتهى كل شيء دون ضجيج فبيته صلى الله عليه وسلم كبقية البيوت تحدث فيه الخصومات وتحتدم فيه الغيرة لكن رغم ذلك ورغم تعدد زوجاته لم تجد إحداهن فيه عيبا يخدش مرؤته أو أنانية أو حيفاً يقدح بنبوته أو حتى رائحة تنفر منه كان صلى الله عليه وسلم سمحاً لا يبالغ في الحديث عن حقوقه كان رجلا يتحمل مسؤولياته باقتدار لم يرهقهن بالعمل بل كان يخدم نفسه يخصف نعله يخيط ثوبه يرقع دلوه ويحلب شاته رغم أنه قائد دولة ومسؤول عن أمة يدخل بيته صلى الله عليه وسلم فإن وجد طعاما أكل وإن لم يجد لم يشعل الحرائق بل يقول إني صائم فمن يلومهن في حب هذا الزوج الذي يمنح الأنوثة وهجها بل لا تلام الغيرة إن اشتعلت بين أفراد الحزب الواحد ذات مساء ساحت العيس في سفر من أسفاره صلى الله عليه وسلم وعندما انتثرت نجوم الليل طاب حديث السفر فأحبت عائشة أن تري حفصة حبه صلى الله عليه وسلم لها فتبرعت بليلتها وقالت ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك فتنظرين وأنظر لم تتردد حفصة بالقبول فأقبل صلى الله عليه وسلم فسلم ففوجئ بحفصة ترد فسار معها يحدثها وتحدثه افتقدت عائشة مسامرة حبيبها فظلت تلوم نفسها طوال الطريق وحين توقفت القافلة حدرت في حالة نفسية يرثى لها جلست بين نبات الإذخر ومدت رجلها وحشرتها بين شجيراته وقامت تدعو على نفسها، يا ربي سلط علي عقربا أو حية تلدغني، رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا، كان حبه صلى الله عليه وسلم يذهلها، يأكل معها ويشرب فكيف كان حبه صلى الله عليه وسلم لها